أَسِين تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٌ مُبِينٌ هُدًى وَبُشْرَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هم يُوقِنُونَ إِنَّ الذين لا يؤمنون بالآخرة زين لهم اعمالهم فهم يمنون اولئك الذين ذا بِوَجُمْ فِي الْآخِرَةِ وَمُر الْأَخْسَرُونَ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّنُ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آَنَسْتُ نَرًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاء مَن فِي نَدَارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللهِ يَرَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنِّي نُنُ اللهُ كُلُّ عَزِيزُ الحَكِيم وَأَلْقَى صَكَفَ لَمَّا أَرَاهَا تَنزُكَ مُدَبِّرٌ وَلَمْ يُعْتَكَبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ إِنْ فَ وَأَنذِرْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ آمِنُونَ وَأَنِ ٱرْسُلْ قَوْمَ الْمُفْسِدِينَ فَلَمَّا أَجَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبَصَّرَةً قَالُوا